الحق مالحق ما وما أدراك مالحق ما كذبت ثمود وعاد بالقاريع كذبت ثمود وعاد بالقاريع فأما ثمود فأهلك بالطريع وأما فأهلك بريحا صبص النعاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام من حسوما فتر القوم فيها صرع كأنهم كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعون وما قبله وَمَا قَبَلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئِ فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْتَةَ اللَّهِ إِنَّ لَمَّا طَغَمَا أُحَمِلْنَاكُمْ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَاهَا وَتَعْيَاهَا أُذُنُ وَعِيَة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال، وحملت الأرض والجبال، فدكتا دكتة واحدة، في يومئذ رقعة وشقت السماء يومئذ وقعت الواقعة وشقت السماء فهي يومئذ وهي والملك على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيا يومئذ رضان يومئذ رضان يومئذ رضون لا تخف منكم خافية. لا تخف منكم خافيا لا تخف منكم خافيا فأما من أُتِي كتابه بعهينه فيقول فيقول غامم قرأ كتابيا فيقولها أم قم كتابيا بَنَات تُؤَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيًا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ أَمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ هَنِيئًا أَمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ, فيقول يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَيَخُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدل ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا أنا عني سطانيا خدود خدود خدود فغلوا خدود فغلوا ثم الجحيم صلوا جحيم مصلى، ثم في سلسلة درعها، درعها سبعون ذراعا، درعها سبعون ذراعا، فاسلكوا إن غوكان لا يؤمن بالله، إن غوكان لا يؤمن بالله العظيم. فَمُكَالَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ العَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ كُنَّا حَمِيمِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ كُنَّا حَمِيمِ وَلَا طعام إلا من غسل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 رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ما ميكم فما ميكم من أحد عنه حاجزين فما ميكم من أحد عنه حاجزين وإن قول تذكرة للمتقين وإن أن ميكم مكذبين لنعلم ان نعم ان من وان ان نعم ان منكم مكذبين وان انه حسمه للكافرين وان انه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم